مَن كانَ يُريد العاجِلَ تَعَجنَ لَ فِيهَا مَ نَ شَأُرِمَن نُريد ثَُّ جَعلنَ لَ جَه النَّبثَُّ جَعلنَ لَ جَهن مَا يَصلَهَا مَذمُ وَمَن أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا كُلًا مِمَّا ابْتَغَاهُ أُولَئِكَ